تغملون إِ ماَا أمِرْرتُ أنن أأَْبُدَ رَبّه البَلْدَةِ الذي حََّمَهَا وَلَ كل شيءَ وَلَ كلُ شَيئون وَأمِرتُ أن كُونَ منِنَ المُسلِمين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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا أَن يَسْتَضْعِفُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ يَرُدُّ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئم مَتَوَّ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ